داؤك وللو اعدائك للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعالم تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى بل أنت حياة بل أنت حياة بل أنت حياة للأمم فدعوني أملي فدعوني دعوني املي ابياتي في وجه النوري في وجه النوري في وجه النور المبتسم اجعل اجفاني واجعل اجفاني واجعل اجفاني كالقلمي ترونهم ساخرون اترونهم ساخرون اترونهم ساخرون من وجه حر كالشمس ورين كالشمس ورين كالشمس لا تهمي يتلألأ نورا يتلألأ نورا يتلألأ كالبدر وقمر في ليل التمنين في ليل التمنين ليلي تم على ظني أتراهم سخروا أتراهم سخروا أتراهم سخروا من وجههم كم بات يناجي, كم بات يناجي دمعت يناجي في عظمي يتحدر دمعي يتحدر دمعي يتحدر دمعي, دمعي من جفني في دُرن ساجن في دُرن في درن سجين منتظماتراهم سبوا اتراهم سبوا اتراهم سبوا لحيته سال كم سال الدمع كم سال الدمع بها بدمي وكانك قايا وكانك قايا وكانك قايا الماء بها لوضوء لوضوء لوضوء بجميل صفات بجميل صفات بجميل صفات في ذات في قلب زاك في قلب زاكن في قلب زاكن في كرمي فصلاهكم تترى فصلاه تترى فصلاه تترى وسلاما يا خير الدنيا يا خير الدنيا خير الدنيا كل